ومتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحرور بلى إن ربه كان به بصيرا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقول أبشرهم بعباد أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون